قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحابركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون من مكر من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور، والذين يظاهرون من ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة, فتحرير رقبة من قبل ان يتمسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمسا فمن لم يستطع ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ان الذين يحادون الله ورسوله كبئتوا كما كبئ الذين من قبلهم كبئتوا كما كبئ الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين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 استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون